انتم دلوقتي تسمعوا على موقع مرانا سجانكم معايا يمخانكم شطانكم لعبي تسخانكم من تبينين بقوا معلمين وبالقرش بيحسروا فلوس المكايد ده لكن في السحر والعطر تقول لكم اقول لك مني يا اخوي انا اشفى مش لاقي افضل اعملك في مخة كاسس تشوفني السلوب بتلمس مجرد مرازي تقلبش رازي زي القطب بتباسبس على الحالة مكريفة بتظهر بصورة مخيفة بتشتم في فس وفلفز توفست وقفت انتين التشريفة لسانك جبت في الغالة بحرف انتهتش لزالة كتير قلت لك وصحح لك بلاش منه شغل العبث حبوب القراءه بتاعتك تطلع عندي جماعتك ما تضطرنيش وما تخلينيش يقولوا مفتري وقطعتك ما جاش اللي يوم يا حديني هتفعل معايا وريني قصاد ابن مين بدوس على تخين محدش مكحل عيني رسال اللي جاي في خوكيات لا شاف ولا حاس باسمي وبنفسي شربت نفسي بكرم لأجلي وبس سكاكم معايا يوم خانكم شيطانكم عبيد سخنكم مسافتي الطريق هتقلد حريق هولعلكم في مكانكم كلامكم ده ولا يشغلني ولا يهز شعره يا مندي ماليش في الشكات وجو الحالات معك ورقمي لو عايزني محدش محدد لينا عشان مره يكرت لينا يا دي الكلام مش بالاسامي مين في البلد حملنا هنا تدوروها معاني هينزل عليكم بكذلك بطل جهته اسد المعتم دي يا عبد السعيد ابو مالك يا خال احنا مش مسيين وربي احنا مصريين ما تدفش خروش ما تتمنصروش عجل اللي تكرهوا بيه كيف يا منك ليه وحوش الطرد عليهم قصاد كوكب ما يعلم بيه بي بس اللي جابكم ورا غير الكدب والفشخره لابس اللي هنج راجب اللي ننج روبار ومش اكدره جرطو بتاقب نسوكو نعيس كم حلفو ودنكو نصحصح نفوق ونهدى ونروك دي نصيق مني عشانكم بسبب اللي بايس هيكامو بقوا عشان يكدابو من المدمنين بقوا معلمينو القرش بيحزبه شباشب ماليهم عزه وعوجنها لك الزازه عيال محتزين ومنخطرين وعاملين النحر احيازه فلوس الباكايته بتحتر لكن في الساحل والافطر تقول نهني جنين يقول منين يا اخويا ناشفه مش لاقي افطار في جلابيه بيقطعوا وعلى بيضيعوا عقل الميوه يا عالم يا هو اوام يكذبوا ويدفعوا يا لك يا قليل ما شفتش في خبتك عيل كشحتك لا تشوف شوف الحريم على اللحمه وقت تريل بتكرف وتصرف دام يا فاتح بيوترك كلام فاحطن وبص بتدفع فلوس بس دما اسمه كلام عشان تركب الالماني راحت في اللي تلقى بداني لعها في الرخيص ونبدأ هاسيس ما تقفش في وشها تاني يا شني بتكا فيها يا جارب وعيت السهراء بتدى سدوس لأجل الفلوس واخدى الحوار في نشاط يا تكتبك كل الكل كفاية لوحد هيسيب مخيب كبار مخطر صغر علينا العايز بيهب كرهتك ورب القر مساحتك من التليفون مفيش محتوى وكلام في الهواه دي قلبة ودي المطرود نكشط تشوف الإجرام بيكسر عين الأخصام تعبده السعيد أبو مالك ما يشغلوش قسمه وأرقام بسيطر وعمل بالك يد الباشا سيد حامد أخونا بمبونة أحمد سعيد من يوم وضهر وثانا